عليهم غير الموقوم عليهم وللله ولو يعجل الله للناس الشر بالخير لقضي إليهم أجلهم نَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لِرَبِّهِ مُنِيبًا لفضيله الدكتور محمد ويطلى عليهم آياتنا بيناتهم Stop the only قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ من تريفون <تصفيق> استعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.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 جَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا ريح عَاصِفٌ You're فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات تفكروا